الوحدة الأولى من داخل الحياة الدرس الأول الاستعداد للمدرسة واحد استمع إلى الكلمات والجمل الآتية وأعدها هو طالب أنت طالب هي طالبة أنت طالبة أنا طالب أنا طالبة هذا مدرس هذا مدير هذا موظف هذه مدرسة هذه مديرة هذه موظفة